والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون قتل الخراسون الذين هم في غمرة سهول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 للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون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 إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن